أ و ل أ س ئ ل ة هذا اللقاء مستمعي الكرام من المستمع العادل يقول هل ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في المكتب لها حكم الصلاه ة النافلة ل ن في م ز النافله ح م م د لله ل ل رب ا ا ع ي صلى ل ل وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله ه عبده وأصحابه وبارك محمد أجمعين أما نبينا بعد ق د ثبت عنه ع ي الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة أفضل أنه بيته في و ك ا ن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يصلي النوافل في بيته فيصلي ر ا ت ب ة الفجر قبلها في بيته ثم يضطجع ثم يخرج إلى الى ص ل ويصلي راتبة المغرب في بيته ويصلي ا راتبة راتبة العشاء ة وهكذا في بيته في بيته ع وحث على ذلك على الصلاه ة في ف البيوت لما يترتب التي لما المصالح المصالح التي تعود إلى الشخص على ذلك إلى تعود من ن س لكونه أقرب إلى الإخلاص أقرب إذا صلى ب عن ي د ا ع ظهر الناس ف يترتب على ذلك أ ي ض ا انتفاع ما في البيت من النساء, من النساء والذراري يتعلمون الصلاه ة إذا رأوا ا أ ب م مثل يصلي فيقتدون ويصلون ص ل به اذا ت ه ه وأما هذا الأصل في ا ل ب ي ت و أ م ا إ ذ اباهم صلى ل في ا م ك ت فإن ك ن ل ك ا ن يصلي خ خ ت ت ف ي به عن الناس م ر ا ر ا ه أحد فله الحكم من ج ه ة أ ن ه أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص و أ م ا إ ذ ا كان مكتبه مشاعا ليس فيه ما يختص به ف إ ن ه حين إذا ك و ن حكمه حكم المسجد حكمه حكم المسجد والله أعلم نعم اعلم ن ه صلى الله عليه وسلم الوارد في صحيح الإمام المسلم دخلت العمرة في الحج دخلت في في صحيح ه ذ الحديث ا دخول افعال ل ع م ر ي ي الحج ن ي دخول أ ف ع العمره في أ ف ع ا ل الحج بالنسبه للقارن فلا يوجد فرق بين حج القارن وحج المفرد إ ل ا ا ل ن ي ة و أ ي ض ا الهدي الذي يلزم القارن و إ ل ا فعمل القارن كعمل المفرد سواء لا فرق بينهما فالقارن فرق إذا نزل أو دخل أو م ك ة ف إ ن ه يطوف للقدوم كالمفرد ويسعى سعي الحج بعد طواف القدوم كالمفرد ولا يبقى عليه إ ل ا طواف ا ل إ ف ا ض ة مع بقيه المناسك ولا يلزمه حج ثان كالمفرد ا طواف القدوم سواء كان مفردا أو قارنا وأخر الطواف السعي لما ليوم العيد أو بعده صح حجه فلا ل ولو لأنه ليوم م ف فرق ر ترك وأخر يظهر د بعده أو أو سنة بين حجه صح وحينئذ ا ا ل ق ر و تكون دخلت أ ف ع ا ل العمره بالنسبة للقارن في أ ف ع ا ل حجه و أ م ا بالنسبه للمفرد فلا عمره يقصدها أ ح س ن ا ل ل ل ه إ ي ك ما ل الله المشجري يقول م م ما س ت ع عبد حكم إ خ ر ا ج زكاه الفطر في النصف من رمضان لعدم توفر المواصلات هكذا سؤال زكاه الفطر إ ن م ا تجب بغروب الشمس ل ي ل ة العيد تجب بغروب الشمس ليلة العيد. ويجوز إخراجها بغروب الشمس العيد ليلة قبل ل ا ع يوم د ب ي أ و يومين للتيسير على الناس وثابت هذا من فعل ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم و أ م ا ما كان قبل ذلك قبل ا ل ل ي ي ي و أو و م م ا ن ف إ ن ه لا يتم امتثال أغنوهم عن النصف من رمضان اليوم هو يوم يظهر إجزاؤها بهذه قوله تقدمت المدة سيما العيد السؤال الذي فلا إذا لا ذلك في في وسبب ذلك ت عدم ذ ر به ع توفر المواصلات له أ ن ينيب من يخرجها عنه إ ذ ا حلت ف إ ن ه يدفعها من النصف من رمضان لشخص ينوب عنه في دفعها في وقتها المحدد و أ ف ض ل وقت لها إ ذ ا خرج يوم العيد لصلاة العيد وليلة العيد أيضا بيوم يومين كله مجزي وما أو لصلاة قبله كله فالحل في مثل هذا أ ن يدفعها من النصف أ و قبل النصف لشخص يوكله في دفعها في وقتها و أ م ا إ ذ ا دفعها للمستحق من, من رمضان كلام العلم لا تجزئ. أحسن الله إليكم نصف فإنها أحسن لا الله على تجزئ سؤال آ خ ر يقول ما تفسير قول الله جل وعلا إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائر الله فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ان وما م ع ى معنى فلا جناح معنى فلا جناح جناح يتطوف ع رفع ن من ي في المراد الحرج لا حرج به تطوف أو تطوف أن تطوف ب ي ن الصفا و ل م ر و ة و ل ا شك أ ن لفظ ا ل آ ي ة أ ش ك ل على بعض ا ل ص ح ا ب ة ان مجرد رفع الجناح لا يقتضي الاستحباب فضلا عن الوجوب والمعلوم أن السعي بين السعي بين أركان بين بين وركن من ومنهم من ولكن السعي الصفاء والمروة السعي الصفاء والمروة الحج يرى وجوبه شرط الحج م ف ت ا به أنه ركن من ركال ح لا يصح إ ل ا به فكيف يقال لا جناح عليه أ ن يتطوف بهما ع ا ئ ش ة أ م المؤمنين استضح استحضرت السبب سبب نزول ا ل آ ي ة وهو أ ن ه م في ب د ا ي ة ا ل أ م ر كانوا يتحرجون من الطواف بين الساعي بين الصفة والمروة يتحرجون من الساعي بين الصفة والمروة لما بين يتحرجون بين كان الطواف الصفا السعي الصفا الجاهلية عليه أهل الجاهلية من, الصف... من الطواف بينهما لصنمين أ ح د ه م ا على الصفا و ا ل آ خ ر على المراه وتحرج ن ا إساف ونائلة ا ل ص ح ا ب ة من مشابهتهم فنزلت ا ل آ ي ة لرفع ه ذ ا ا لرفع ح ج نزلت الآية ل ر هذا الحرج من مناقشتها كما عنها أنها في مناقشتها لعروة ابن الزبير ابن أنه قالت لو كانت فقه في قالت تقول الله أختها عائشة لعروة الزبير رضي لو لكان, الـ الـ الـ الـ الـ لكان لفظها فلا جناح عليه أ ل الا يطوف لا جناح ع ل يتطور ه ألا يطوف ولا شك ان الايه جاءت لرفع ما كان يتوهمه من, من اول الامر من مشابهه الجاهليه في سعيهم يقول هل للمحرم أ ن يغتسل و أ ن يضع مزيل العرق في إ ب ط ي ه كرمكم ا ل ل ل ه ا م ح ر م له أن يغتسل وله أن يغسل ثياب الإحرام وأن يغير ثياب الإحرام وله أن يضع المزيل للعرق في إبطيه ما لم إبطيه أن أن وأن أن ثياب يغير ثياب يضع في ي ما ك ن م ت م ل الله ع ى طيب ف ا م ومع ح حقه و ر في ف الطيب شيء ي لا ذلك أحيانا في بعض المزيلات ا بعض ع ل ر قد وغيرها يا شيخ مركبات شيخ ق يكون فيها شيء من العطور ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ن ف ا ذ ة على كل حال إ ذ ا وجد الطيب حرم استعماله ه ذ ايهما السؤال ق و ل أ ي أ ف ض ل التعجل أ م ا ل ت أ خ ر والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الثابت الله الصلاة والسلام صلى عليه وسلم عليه عنه أنه تأخر إلى الشمس ث ث ا ل ع ر حتى زالت ا ل ش ورمى ج م ل ة ا ل ع ق ب ة ثم خرج مننا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ي ة اذكر الله في أ ي ا م معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن عليه ل تأخر ف اثم إ عليه لمن اتقى ليس ي ف ه التعجل ما ي د على ف ض ي ل ل ا ت أ و ا ل ت أ خ ر و إ ن م ا فيها أ ن من اتقى الله جل وعلا يرتفع عنه الاثم إ ث م يرتفع عنه ل إ سواء تعجل أ و ت أ خ ر فيكون معنى ا ل آ ي ة من فلم يرفث ولم يفسق رجع من ن حج رجع يرفث يفسق و ذ ب ه كيوم ولدته أمه. فليس فيها ولدته أمه دلم على التعجل ل أ ن الوصف المتعقب ل ل أ م ر ي ن لمن اتقى يتجه إ ل ي ه م ا معا فالتقوى م ط ل و ب ة ممن تعجل أ و من ت أ خ ر وحينئذ يرتفع عنه ا ل إ ث م ويرجع من ذنوبه كيوم م ولادتهم وأما التأخر كونه أفضل إنما يأخذ من من وسواء أو كونه وفعله تعجل التأخر أفضل دليل عليه الصلاة ل ل خارجه ا تأخر س يأخذ سؤال أ ي ض ا هنا يقول من أ ر ا د أ ن يضحي وهو متمتع فهل له أن ي أ خ ذ من شعره شيء أ م أ ن ه لا يتمتع ولا يشرع له أ ن يتمتع بل يكون ا ل أ ف ض ل في حقه ا ل إ ف ر ا د أ و القران من أ ر ا د أ ن يضحي فقد جاء النهي ب ا ل ن س ب ة له أ ن ي أ خ ذ من شعره وبشرته شيئا لكن هذا النهي عورض بوجوب الحلق ة و التقصير ب ا ل ن س ب ة ل ل ع م ر ة وحينئذ يجب عليه أ ن ي أ خ ذ من شعره إ م ا تقصيرا أ و حلقا إ ذ ا كان الوقت فيه ف س ح ة و س ا ع ة إ ل ى أ ن يخرج الشعر من معارضة بينهما لأنه أجل أفضل الحج حلقه وإلا فالتقصير ولا حقه في في مستثنى م خ ص و ص ل أ ن المتمتع الذي يريد أ ن يعتمر في عشر ذي ا ل ح ج ة وقد عزم على ا ل أ ض ح ي ة ف إ ن ه حينئذ لا يدخل في النهي بل هو مستثنى ومخصوص ويبقى أن هل أو سواء أو يهدي قارنا أن أراد أن من كان متمتعا أو قارنا هل هل المتمتع متمتعا يستحب في حقه ا ل أ ض ح ي ة أ و لا من أ ه ل العلم يرى ان يرى أ ن الهدي يكفي عن ا ل أ ض ح ي ة و أ ن النبي عليه الصلاه ة والسلام لما حج ما ل حج ضحى في ب د لكن ن ص والسلام ص أ ض ح ي ة م ت ق و ل عليها ح ث س ت ق لما و جاء من ما يتعلق بالهدي ا من يتعلق في ل حج هذا أ ما ر ث ن ي يعارض لا ذاك وقد ثبت عنه عليه الصلاة انه ل ل والسلام ص ا ة أ ضحى عن نسائه البقر ضحى التضحية الأضحية عن العلم عنهن مع يمنع يجتمع أعلم نسائه من أن أن هنا وأنه أن النصوص منافاة البقر مراد الهدي البقر المقصود الواردة لا لها مع ما جاء في الهدي فهذا قربه وهذا قربه ولا يمنع أن والله أعلم. أحسن الله أهل هي أهدى قربه قربه يقول إليكم أن في في هذا ا ل سؤال ص ا ح ب هل ي ق و ه للفقير ل أ ن يحج عن غيره باعتبار أ ن ه لا يجب عليه الحج لا يجوز لمن, لمن لم يحج عن نفسه ل ان يجوز ل م لم يحج عن نفسه أن يحج عن يحج غيره فشرط ا ل ن ي ا ب ة في الحج أ ن يكون قد حج عن نفسه وفي الحديث المشهور الحديث حديث بن عباس بن أن عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول لبيك عن ش ب ر م ة قال من ش ب ر م ة قال ابن عم لي أو قريب لي قال ر ي ب له الرسول عليه الصلاة والسلام ح ج ر ت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فلا النيابة في الحج لمن لم من حج يصح الحج يحج عن نفسه فإذا حج عن عن عن عن النيابة نفسه نفسه أن ينيب شاء فلا في فإذا فله أحسن الله ل إ ي ك من سائل يقول م وقف في بطن عرنه هل يصح حجه ثابت عنه عليه الصلاة والسلام قالوا كلها وارفعوا وارفعوا لا الموقف ولا يجزي الوقوف فيه لأنه جاء النهي بطن بطن بطن عرفت عنه عليه عن عرنة عن عرنة على عرنة عن نعم نعم أيضا مع أنه أن لأنه أن من من فيه فيه فدل يدخل الوقوف أهل العلم في يجزي يرى موقف أن بطن ع ر ن من ع ر ف ة ولو لم تكن من ع ر ف ة ل م س ت ت و ث ن ي ل م س ت و ث ن ي ت ف م س ت و ث ن ي المشاعر ا ل أ خ ر ى ما قال ارفع عن مزدلفه فارفع عن كذا ولولا أن بطن عرنة من من عرفة وعلى هذا القول صح الوقوف ف ي ه ا ا مع ل ت ح ر ي م ولكن المرجح الأول وأنها ليست من عرفة ولا يجزئ الوقوف م ر ج ح ه ا ل ل الأول ليست وأنها من ع ر ة ولا و و ل ا يجزئ ق فيها ف للنهي الصحيح نعمل أ ح سؤال ن الله ا إليكم ل س هنا يقول إ ذ ا فرط ا ل م ر و أ خ ر الحج ثم حج ومات في طريقه إ ل ى الحج فهل يجب أ ن يحج عنه ومن أ ي ن يحج عنه وماذا عمن عم ن لم يفرط على على كل حال إذا فرط المر وأخر الحج فإنه آثم لأن الحج يجب على الفور ثم انت يسر له أن يحج إذا فإنه فرط وأخر تيسر آثم ثم أن يجب إن سقط عنه الواجب ف إ ن مات في طريقه إ ل ى الحج ولم يتمكن من الحج ف إ ن ه يناب عنه يقام من يحج عنه من ماله من, ماله من اصل ماله من تركته من, المو من الموضع الذي مات فيه من الموضع الذي مات、فيه. وأما الذي لم يفرط فإنه عنه الإثم ثم فإنه عنه الذي الذي إذا قدر على ذلك يرتفع فيه يفرط قدر ف إ ن ه يحج إ ن تمكن أ و يناب عنه من ماله كالمفرط إ ل ا أ ن ه لا إ ث م عليه والمفرط ي أ ث م عليه مع ذلك ا ل ت و ب ة والاستغفار والندم إلى إذا هل المقصود بالمكان الذي مات فيه إنه إذا دخل بعد الميقات أم قبل الميقات؟ حتى؟ الفقه يقول قبلها、وبعدها. لأن فلان بلده الميقات آخر فرق قرب فيه أنه وبعدها هناك عنه مات أم من من وبين بعد بين أن يحج عن فلان من بلده وبين أن يحج يحج هذه ا ل م سؤال ا تحتاج إلى زيادة في الأجرة وقد قطعها بنفسه بلا داعي لهذه الزيادة أحسن الله、إليكم. هذا ا ف في بنفسه ة أحسن إلى إليكم لهذه ل وقد س يقول ص ا ح ب هل ه طواف الوداع من مناسك الحج أ و أ ن ه واجب على من أ ر ا د الخروج من م ك ة كما هو ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما مناسك مسلم لسمى طواف الوداع الحج في صحيح لكن من أ ر ان د أ ينفر من الحجاج فليكن آخر عهده ب اخر ل فليكن ب ي ت آ عهده بالبيت طوافا فليس من مناسك الحج له أ ز م على ا ل إ ق ا م ة ب م ك ة بعد حجه ولم يرجع إلى بلده أو لم يسافر فإنه حينئذ لا يلزمه طواف وداع وهذا الوداع وادع هو إلى بلده لم لا يلزمه الذي الذي الانتقال من اسمه يرجع يسافر حينئذ يريد ظاهر فإنه أ م البقاء من يريد ا ف إ ن ه لا يوادع、نعم. هذه س ا ئ ل ة ي ا شيخ ت ق و ل إ ذ ا خشيت ا ل م ر أ ة الحائض ذهاب الرفقه وغلب على ظنها أ ن ه م لا ينتظرونها وقد يترتب على قعودها لانتظار الطهري ضرر بالغ فهل لها والحالة هذه أن تطوف بالبيت فهل تطوف هذه ضرر أن ثبت عنه عليه ن ه ع ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال ل ع ا ئ ش ة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي, تطوفي بالبيت وثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أنه قال لصفية أقرأ ناهي ناهي قال حلقة أحابسة لصفية أحابسة فدل على أن الحائض تحبس ا ل ر ف ق ة ولو كان لها ر خ ص ة أ ن تطوف على حسب حالها وتتحفظ ك م ا قرر ذلك شيخ ا ل إ س ل ا م رحمه الله لما خفي عليه عليه الصلاة والسلام ولنبه على ذلك لأنه وقت البيان ووقت الحاجة ووقت الحاجة وقوله عليه الحاجة أحبستنا هي دليل على أن الحائض تحبس الرفقة وحينئذ ي ل ز م ه البقاء ا حتى تطهر ثم تطوف ثم ت ط وحينئذ ف و تنصرف بعد طوافها مع رفقتها سؤال من وقف بعرفات ولم ينوي الوقوف ولكنه مريد للهج النية العامة للحج تشمل مفردات الحج الذي منه الوقوف التي منها ولكنه للهج للحج تشمل منه مريد الوقوف و ح د ي ث الذي جاء من جبال ا ل طي وما ترك ج ب ل إ ل ا وقف عنده وقف بعرفه وهو لا يعرف عرفه والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م من وهو يخاطبه قال من صلى صلاتنا صلى ن ع من صلاهنا ى ص ل وكان قد وقف قبل ذلك بعرفه أ ي س ا ع ة من, من ليل او نهار فقد تم حجه فالنبي عليه الصلاه ة والسلام نظر إلى نظر ذ ا الرجل ر ع والسلام ه بمضرس عليه فسأله فما قال أنا وقفت بعرفة فجعله الوقوف أنا أو قال بالليل بالنهار النبي عليه الصلاة والسلام حدد له هذا الوقت فجعله نهاية حدد فعروه إ ن كان مر ب ع ر ف ة أ ي س ا ع ة من ليل او نهار ولو لم يعرف أ ن هذه ع ر ف ة لكن عرف فيما بعد أ ن هذه عرفه ة التي ي وقف ف ا بها ثم صلى معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة فقد تم حجه هذا السؤال ومر يقول وهو أو ثم معه تم من محرم العمرة أراد أن يشتري طيبا وهو محرم بالحج عليه هذه حجه صلى فقد أن فهل له أن ي شمه لكي يقدم أ و يحجم عن شرائه معلوم أن المحرم ممنوع من الطيب ممنوع من الطيب فلا يجوز أن يطيب بدنه ولا ثيابه لكن مجرد الشم منه مجرد الشم يعلق الطيب الطيب فلا ولا لكن الذي لا ولا لا لا يجوز بثوبه أن أن بدنه ببدنه ثيابه هذا هذا يؤثر يؤثر يطيب شيء أما إذا علق بثيابه أ و ببدنه ف إ ن ه يلزمه غسله فورا、لا. أحسن الله إليكم. يقول مررت على وأنا مريد للحج. وقد نويت الحج وأنا في ولكنني لم أتلفظ أرجو للحج الحج حج صحيح للنسك النسك نويت ولكنني من نوى الله الميقات الميقات إفادتي الله الميقات الدخول إليكم يقول على لم فهل لكم على وهو مريد للنسك. ثم نوى الدخول في بشيء مريد في مررت مر ثم وقد وغفر و ه و في الميقات لم يتجاوزه لكنه لم يتلفظ بشيء ا ل أ ص ل أ ن يعقد ا ل ن ي ة ويقول لبيك عمره أو لبيك حجا وعمره لبيك حجاً و ة كما قال النبي ل ي ع الصلاة والسلام لكنه إذا لم يتلفظ مع نيته الدخول النسك هذا يجزيه ولا يلزمه التلفظ فالتلفظ في هذا المقام سنة مع التلبية لكنه لم يتلفظ يلزمه سن مع مع نيته فإن يجزيه في في نعم أ ح س ن ا ل ل إليكم سائل ه هذا أيضا ي قول قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لتاخذوا أ خ ذ مناسككم يبدو أنه أ ل ت عني مناسككم هل يفهم منه الوجوب لعموم أفعاله في الحج؟ قوله عليه الصلاة والسلام في ل ت أ خ ذ و ا عني م ن ا س ك ك م وخذو ا عني م ن ا س ك ك م لا شك أ ن أ ف ع ا ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ت ف ا و ت ة في ح ج ه كما في ق و ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام صلو كما ر أ ي ت م ن ي أ ص ل ي ف ا ل ص ل ا ة مشتمل على أ ف ع ا ل متعدد ة والحجم مشتمل على أ ف ع ا ل و أ ق و ا ل متعدد ة ف ي ج م ع ه ا أ ن هذه ا ل أ ف ع ا ل كلها م ط ل و ب ة فمنها ما طلبه أ ش د وتركه مؤثر ك ا ل أ ر ك ا ن وهي التي لا بد من فعلها ولم يعذر فيها أ ح د ومنها ما طلبه م ت أ ك د لكنه يجبر وهو الذي حصل الاستئذان منه عليه الصلاة والسلام فأذن ومنها ما السنن طلبه أقل وهو السنن نعم فأذن فهي على مراحل ومراتب ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى ا ل أ ر ك ا ن هذه لا يعذر فيها أ ح د ولم يحصل أ ن أ ح د ا اعتذر من النبي عليه الصلاه ة والسلام ف ع ذ ر هذه الأركان ا ل وسلام ا ا التي قابل النبي عليه الصلاة ا ج ب ت هي عليه ل و فعذره ي ه ا أ المعتذرين فلو كانت أركان فلو لما ي ف قبل ا العذر ولو كانت سنن لما احتاجت والمرتبة الثالثة ولو إلى عذر سنن التي يأقل المراتب السنن ت المراتب ي يأقل ل ا هي م ط ل و ب ة من باب الاقتداء به عليه الصلاه والسلام لكنها لا تحتاج إ ل ى عذر ومن تركها فلا شيء عليه ومن فعلها فهو الأكمل فعلها